Yeah. ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر عريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه متكئين عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة ويقدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا